سورة الممتحنة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون إليهم بما وقد كفروا بما جاءكم وقد كفرو بما جاكم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 تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يفقفوكم يكونوا لكم أعداد يبسّطوا إليكم أيديهم، ويبسّطوا إليكم أيديهم، وألفنّتهم بالسّوء، وألفنّتهم بالسّوء، وودّوا لو تصرّون، لَمْ تَفَعَّلْ أَرْحَامُهُمْ.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 ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدابنا وبينكم العداوة والبغضاء العداوة والبغضاء وابدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم إِرَاَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِن شَيء رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ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 ولم يخرجكم ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقسسو إليهم إن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 مهاجرات مهاجرات فمكحنهم Allah أعلم بإيمانهم فإن علمتمهم أن ممناك فلا ترجعهم فلا ترجعهم إلى الكفار لا وأتون ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تكحون إذا تئتون إذا تئتون أدورهم ولا تمسكوا بعص من كافر ما قُمْ وَارْيَسَلُوا مَا فَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَتَأَكُم شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبَتُهُمْ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 ليقوموا ولا يزنوا ولا يذين ولا يقتلون اولادهم ولا ياكلين بالباطل ولا يأكلين بدم فان يفترينه بين ايديهم وارجلهم ولا يعصينك ولا يعصينك فيما يعرف فبيعهم واستغفر وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَرَبَّصُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ كما يأس الكفار من أصحاب القبول